أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ <الفلام> كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ تعقمت عن حسن إلى أجل مسمم ويقت الذي فضل فضله وإن تولوا أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَكُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل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 انما أنزل بعلم الله وأن اله إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ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 هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن منه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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 لا جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وكيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب بِئِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ احْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 قِيلَ يَا نُوحُ هَبْطُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ, من مَعْكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِن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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاوَاتِ عَلَيْكُمْ دَرَاراً يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجِرِمِينَ قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْ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 إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب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 تغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوءا قبل هذا أَتَنْهَىَنَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ أَبَا أُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مَا تَدْعُونَا إلَيْهِ مُرِيدِينَ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 لكم عذاب قريب فعقروها فقال سمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِنَا كَرِهُوا وَاُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُ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 أَلَمْ مَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْ هُمْ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 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ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 إِنَّهُ مصيبها مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصبح أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فلما جاء أَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند رب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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 يَعْذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ إِنِّي مَعَكُمْ رَكِيبٌ وَلَم ما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا ريحه فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين كَأَن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود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 سرفد المرفود ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات وَالْأَرْضُ إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم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 وعفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا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 ملات ينصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا جهنم من الجنة والناس أجمعين.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 وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَن تَوْيِرُونَ إِنَّا مُنْتَوِيَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ